نون والقلم كَ أَد الن م النُ وَإبكَلَ على خُل ق النظ فسَةُ الرص فلا تطع المكذبين ودوا له تدهن فيدهنون ولا تطع كل ريموتدين اثيم او بعد ذلك سنيب فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ إِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إِذْ أَقْسَمُوا ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم وريب فتنادى المصبحين أن اردوا على حرفكم dut قوم leونة ص وذا لا I لو كانوا يعلمون فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لَكُمُ الْكِتَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُم فِي هَذَا مَا تَخَيَّرُ أَمْ لكم يأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى God Zene, zene, zene, قالوا <سؤال> في ثبات I am fool.